فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَضُرِ بِلَهُم مَّ فَلًَا أَصْحابَ الْ القَرِيَةِ إذج أَهَامُررسَلُون إذْ, إذ أَْرسَلناءِ لَْهِ مُثْنَنِ فَكَذَّبُهُماَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقالَاوا إَّ إلَكُم مُررسَلُون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 لأكُلُ مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتهُ أيديهِم أَفَلَا يَشكُرُون سُببحانَ الذي خَلَقَ الأزواجَكُ لَهَا مَّةُ بِتُ الْأَرضُ وَمِنْ أَنفُسِهِم وَمَِّ لَ يَعمُون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 لَهُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلامٌ قَوْلٌ مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ وَمْتَازٍ يَوْمَئِذٍ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِّي أَعْبُدُ رَبِّي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ إِن لَّوْ هَٰلَ الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أيديهم وتشهد أَرْجُلَهُمْ وَتَشْهَدُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا على أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا فَمَا اسْتَطَاعُوا مضيا وَلَا يَرْجِعُونَ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 وَاتَّخَذُ مِن دُون اللهِ آالِهَ تََّ عََّهُم يصَرون ل يَسْتَقعونَ نَصرَهُم وَهُمْ لَهُم جُدُ مُحبَرُون فَلَا يَحْزُكَ قَوْهُم إِا نَعلَم ماَا يُصِّونَ وَمَا يُعللِنُون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 قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وَهُوَ بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون